إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام يُسِلُّ لَيْلًا مَا يَطُولُهُ حَسِيفًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ يُسِلُّ لَيْلًا مَا يَطُولُهُ حَسِيفًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ والقو والامطر ترى خلق تبارك الله رب العال